بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُضْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرًا صَفْحًا أَن أنكُنتُم قَوْمًا مُسْرِفِينَ وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتي من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم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 إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءٌ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْ إِتَّقَذَ مِمَّا يَقُلُّكُ بَنَاتُهُ وَأَصْفَاقُهُ بِالْبَنِينِ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمد مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستتب شهادتهم ويسألون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 وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آفاء على أمة وَإِنَّ عَلَاهَنَّ آثَامًا مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ إِفَاءَكُمْ قَالَ أرسلن به كافرون أنت قلنا منهم فاضر كيف كان عاقفة المكذبين؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متاعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ونماج قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أُنْزِلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ وَأَنَا رَجُلٌ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٌ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو جعلنا لمن يغفر برحمان، لجعلنا لمن يغفر برحمان لبيوتهم سقفا منفضة ومعارج عليها. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابُ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتْكِئُونَ وَزُخُرُ فَوْءٌ وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَبْمَ مَتَاعِ الْحَيَاةِ والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ أَنْتَ إِذَا جَاءَ أَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدًا اَلمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ وَلَن يُنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذًا لَّمْ تُؤْمِنُوا فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنَّ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 إِنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ اللَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِهِ أَحْمَدَ آلِهَتِهِ بلون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين فلم جاء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 وقالوا يا أيها الساحر دع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهددون فلما كشفنا عن يوم العذاب إذا هم ينكرون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 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقى علي أسرة من او جاء معه الملائكة مقتلين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلم ما أسفونا تقبلنا منهم فأورقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولم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 هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ للذين ظلموا من عذاب يوم أليم ألينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأغلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مظالمين ونازوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن لا أكثركم للحق كارهون أم أدرمو أمر فان مبرم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 فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فَذَرُوهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُعْدُوهُنَّ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ إلَّا هُوَ وَفِي الْأَرْضِ إلَّا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 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إِنَّ اللَّهَ فَأَنَّا يُفْقِهُونَ وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُلَّا يَقُولُ لَا يُؤْمِنُونَ فَأَصْبَحْ أَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام فسوف يعلمون